يا عاشقات الورد إن كنت على وعد يا عاشقة الورد فحبيبك منتظر Hij EN Weer het geval, in de على وادي يا عاشقة الوردي إن كنت على وادي فحبيبك منتظر يا عاشقة الوردي فحبيبك sadir